119. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 110. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 111. إذا أتيا أهل قرية نستقع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فأجد في جد رئي يريد أي ينقض.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 لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 117. وإجد ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما 118. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا